وَمَا كانَانَ لِمُؤْمِنٍ أَ يَقَتُ لَ مُؤمِنًا إِللاا خَطْ وَمَ قَتَلَ مؤمِنًا خَطَأ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسََّمَةٌ إلَى أَهْلِه وَدِيَةٌ مُسََّمَةٌ إلَى أَهلِه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 مخالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في شبيل الله فتبينوا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 إن الله كان بما تعملون خبيرا